فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَبْتَنَى فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 فَأَتِيَ فِرْعَوٌ فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَ نَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَوْلِ دَوْنَ وَلَبِثْتَ فِي مِنْ عُمُرِكَ سنين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 ثم تعقلون؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أَوَلَوْ جَاءَتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين.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 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جن وعود وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناه بني إسرائيل فأتبعهم مشرقي فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم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 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديد والذي هو يطعمني ويسقيد وإذا مرضت فهو <يشفيد> والذي يميتني ثم يحيد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أذلي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون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 وما أسألكم عليهم من أجر إن أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيبُ كَذَّفَتْ عَدُوَ الْمُرْسَلِيدِ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَالذَّنَبِ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 إن هذا إلا خلوق الأوليد وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأ فأخذكم عذاب يوم عظيم فاعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِبْ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ لُوطٌ أَلَا تَتَتْقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّخَذُوا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 وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذَرِّبِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمِ 11. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 12. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 أَرْهَمُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيبُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ فِيكَ رُوحُ الْأَمِيدِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ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 فَيَرَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مت طعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغناء عنهم ما كانوا يمتعون وما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 117. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 118. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم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 يُنقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ